ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فَهُمْ يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدو الحكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آلست نارا سآفيكم منها بخبر أو أليم. يَكُونُ مِشْهَابًا قَبَسًا لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَمْبُور كَمَن فِي نَارٍ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى وألقي عصاك فلما رآها فاهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من لَمَن مَّن بَذَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ آمِنٌ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وقومه إنهم كانوا قوما فاسكين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما كيف كان عاقبة المفسدين ولقد هافينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورف سليمان داود وقال فالطير. وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلِ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى قالت نملة يا ايها النمل يا ايها النمل ندخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا سبيدا أو لأذبحنه أو فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون بالشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱرْبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ قَالَتْ سَنُرْهِبُ وَصَدَّقْتَ أَنكُم كَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ إِذْ هَبْتَ كِتَٰبَ هَٰذَا فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني أنقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا إِتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَأَيُّهَا يا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةَ الْأَمْرَ حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ نَقُولُ قُوَّةٌ وَأُلُ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلٌكُمْ إِلَيْهِمْ بِهَذِيَّتٍ فَلَا عِذْرَ لِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ كَلَمَّا جَاءَ ثَمُودُ لِهَمَامَهُمْ قَالُوا اتَّمِدُّونَنَّ لِبَمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتاني الله قم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلا ناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها اذله وهم صا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 كتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راهم مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن يشكر فانما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَأَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُئِلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّ اسْبَثَ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ طَرْحٌ مَرَدٌ مِنْ قَرِيرٍ قَالَ رَبِّ إِنِّي ضَلَّتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَغْرَى سَنَا إِلَى فَوْدَ أَصْحَابِهِمْ صَالِحًا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُم فَرِيقَان يَقْتَصِمُونَ قَالَا يَا قَوْمِ مَتَى تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُم عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنكُم قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا سَتَقاسمون بالله للبيت له وأهله ثم لنقولن هل وليي ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما هي وإنا لصادق وَأَمَّا السَّعْرُونَ مَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ قَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ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 ثَمَّ مِنْ دُونِ نِسَاءٍ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ كَجَهُلُونَ فَمَا كَانَ جَوَّ بَقَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَفْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ فأَن جَينَ وَأَمْلَهُ إِلَّ مرَتَمُ قَدَر نَاهَا مِنَ الغَابِل وَأَنْطَرنَا عَلَيَّْا فَرَ فَسَ مَطَرن مُن مطر ذَرين قُلِحَمْدُ قل للِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَ عِبَادِهِ الذيينَسْقَفَا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 ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله بل هم قوم يعزلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل فَرَأَيْنَا حَاجِزًا أِإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ ءَالِهَةٌ قَلِيلًا مَّا فَذَكَرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ إِلَٰهُنَّ مَعَ اللَّهِ تعالى فَأَرَقَصَنَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ ۖ صَادِقُ ۖ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قُل لَّا يعلم من في وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك فِي في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا تُرَادَهُ وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 الآرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيهم يختلفون وإنه لهدى ورحمه للمؤمنين ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 فَقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّهُمُ الَّذِينَ فَهُمْ يُزْعَنُ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وانية مرور السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجود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 وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك تَعْرِفُ نَهَا وَمَنْ أَرْضُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا